فأصابهم سيئات ما كتبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما